وَيَبْغُونَها عِوَجًا لَا يَنْفَعُهُمْ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ ويهدي من şa ve O Aziz ve Hakim ve Lâqâd rûsâl-nâ Musa bî ayetîna anâxridi qûm-ka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 مَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيد أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قبلكم قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بعدهم لَا يَعْلَمُهُمْ إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا Kafırنا bıma ürsel tüm bı. Ve, "Kafırna bıma ürsel tüm bı. Ve, "İnnahal"e fi şekim, "Mıta قالت رسلهم أَفِي اللَّهِ شَكٌ فاطر السماوات ولَضِيعُواكم يغفر لكم مِن ذنوبكم ويُوَخِّرَكم ويُوَخِّرَكم إلى مَا قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أن دُونَ عَمم كانَ يَعبُدُ أَبَُفَتُونَ بِسُطَانِ مُبين قالَالَت لَهُم رسلهم إن وعلى من يشاء من عباده وما كان لنا أن ناتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا الا نتوكل على الله وقد فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَأْوُلَ تَعُودُ النَّفِيَ مِلَّتِنَا فَأُوْحَىٰ إلَيْهِمْ رَبُّهُمْ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 وما هو بمجت و من ورائه عذابٌ غليظ مثَلُ الَّذينَ كفَروا بِرَبِّهِمْ أَعمالُهُم كَرما دٍ اشتدت بهِ الرياحُ في يومٍ عاصفٍ لا يقدِّرونَ مِمَّ ما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويات بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ودرجوا لله جميعا فقال الضعفاء اولئك الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهلنتم فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهُ, من قالوا الله لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيص وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ لَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ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 Sekum ma ana bimusririkum ve ma amtum بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب نليم و ادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام.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 ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق لرض ما لها من قرار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 قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ غَيْبًا وَهُمْ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَمَا أَنفَقْتُم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 نعمت Allah, la tuhpusuha. İnnela sana la zlumun kifar. Ve ızqal İbrahim, Rabbi jgalı ha zel belde aamino. Ve ربّ إنهن أضلّن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنّه مني فمن تبعني فإنّه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم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 Rabbana liyukîmü salatte, fajâlafîdete minânas tehoui elayhim, wa ruzqub, wa ruzqhum min al-thamrat, la allahum yashkurd.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 إن ربي لسميع الدعاء ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا الظالمون ما يؤخرهم ليوم تنتشخص فيه لبصار مقطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هوا وانذر سَيَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِرْنَا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِرْنَا إلى أجل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 وتبين لكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم لمثال وقد مكرو مكرهم وعند الله مكرهم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 Yüme bedel lardı, gaire lardı ve semat. Ve barizu Allah’ı, Walahid al Qahar. Ve سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَاهُ جُنُوحُ النَّارِ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إن الله سريع الحساب هذا بلا غل للناس وليُذرو به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر